يَا أَجْلَى الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَافَتَرَ مِنْ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا أَنْتَ تَقُولُ مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ 114. وعلى نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير